فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلقت وردوا إلى الله مولهم الحق وضل عنهم وضل عنهم ما كانوا يفترعون